فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَادَعَ اللَّهُ الْعَالِيَ هَافِلَهَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مِّن نُّضُدٍ مُّسَوَّمَةً يَوْمَئِذٍ لِّعَذَابِ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ قَالُوا هُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَقْسُطُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ هيكو ويا قوم انقل مكيال ولا ميزان بالقسط ولا تبخسوا ما ساءهم ولا تبخثوا ما ساءهم ولا تعثوا بالارض مفسدين بقيه والله خير لكم منكم قالوا يا شعيب طلتك تأمرك أن تترك ما يعبد آبائنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وإنك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم